يا أيها النبي إن أهلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك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 إن أراد النبي أن يستنحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرطنا عليهم في أزواجهم وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.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 إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلو فإذا طعمتم فانتشروا فإذا أطعمتم فانتشرو ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذين فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أنه تؤذو رسول الله ولا أن تنكحو وَلَا أن تنكحو أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخوف فإن الله كان بكل شيء علما لا جناح عليهن في آباءهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن وَلَا إخوانهن وَلَا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن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 كَتَهُ يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله لعنهم الله في الدنيا والاخره وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ماكتسبوا ما فقد احتملو فقد احتملو بحتنو وإثم مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهم من جلابي بهم ذلك أدنى أيه عرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرضون والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لا نغرينك بهم ثم لا يجاورونك ثم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 خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الرسول وقلوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل ربنا أتيم ضعفين من العذاب ربنا أتيم ضعفين من العذاب والعن انهم لنا كبراء ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولا انه ولعنهم لنا كبراء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 122. فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 123. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات